الواقع الشيعي لا تقية فيه ولا تكتم الشيعة الان مصدر فخر ان يكونوا شيعة حزب الله اعظم مصدر فخر للعرب والمسلمين